لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ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 وَلا قَد بَرَد نَال النَّاس فيِي هذا القُرآن مِ كلُِّ مَثَلَِّ عَهُم يتَذَكون قُروَانًا عرَبًا غيرَذعِ وَجِلن عَهُم يتَّقُون بَرَبَ اللهَّهُ مَثَل الرّجُل فِيهِ شرَكَ مُتَشاكِسُونَ وَرَجلًُا سَلَمَ لِرَجلُ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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ تَرَى رَبَّكَ تَجَلَّى إِنَّ رَبَّكَ الْيَوْمَ لَكُلُّ امْرِئٍ مُنْشَغِلٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ في جهنم مثوى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 نزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفعه لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه بوكيل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 قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً مِنَّا قَال ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَشَْقَة الأْرضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَضِع الْ الكِتابابُ وَج أَبِ النَّبِينَ وَالشّهَدَ وَج أَبِ النَّبِينَ وَشّهَدَاءِ وَقُضَ بَنَهُ بالِالحقَقِّ لا يظلَمُون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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ وَقَا لهُم خَزَنَتُهَا أَلَمْ يأتِكُمْ رُسُلُم مِكُمْ يَتْلونَ عَلَْكُمْ آياتاتِ رَبِّكُمْ وَيُ ذِرُونَكُمْ لِقَا أَيَوْمِكُمْ هذا قالَاوا بَلَا وَلك حَقََّتْ كلَلِمَةُ الْ الععَذاَابِ علىىكَافِرين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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُم وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُم طِبتمْ فَادخُلُوها